ونخرج له يوم القيامة كتابي القاهم شورا إقرأ كتابك إقرأ كتابك كفّ بنفسك اليوم عليك حساب إقرأ كتابك كفّ بنفسك اليوم عليك حسيبا.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 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وكفى بِرَبِّكَ بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء من نري.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 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَسْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَنْ كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ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 هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ مَعَ يِبْنُ غُنْدٍكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فلا تقل لهما مفِّقاً ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً وقل لهما قولاً كريماً وخفِّض لهما جناح ذل من رحمة وقل ربي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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقساس المستقيم ذلك خير ذلك خير وأحسن تأويلاً ولا تقف ما ليس لك به علم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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن أي يفقهه وفي آذانهم وقرآن وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واللو على أدبارهم نفورا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 فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّ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 وما جعل النور يلتي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم ونخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان كبير. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا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 ربكم الذي يزج لكم الفلك في البحر لتبتغو من فضله إنه كان بكم رحيمًا إنه كان بكم رحيمًا وإذا مسكم الضر في البحر ظلما تدعون إلا إياه فلم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 ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وَإِذَا الَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَغَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِن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 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا وسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا وسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنا نزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسل قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصير ومن يهدي الله فهو ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا مؤاهم جهنم مؤاهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وَطَالُوا وقالوا أإذا كنا عظام ورفاتا أإنا لم بعثون خلقا جديدا أو الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أي يخلق مثلهم وجعل لهم أجل وجعل لهم أجل إلا ريب فيه فأبض الظالمون إلا كفورا قل لو أن تملكون خزائن رحمة ربي إذا لئمسكتم إذا لئمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قترا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالُوا لَهُ فَدْعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّ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 فإذا جاء وعد الآخرة جنابكم لفي فا، فإذا جاء وعد الآخرة جنابكم لفي فا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً.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 يخرون للأذقان سُجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان رَبِّنَا إن كان وَعْدُ ربنا لمفعوله ويخرون للأذقان يبكون